ذالك من الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء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 وَمَن نَّعَمْ يَفَعَلُهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَدِّقُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَجِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّ اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ تَكُنْ مُبْصِرَةٌ وَنَذَرُهُمْ ونذرهم في طغيانهم يعمهون